إذا تُلِيت عليهم آياته زادتهم إيماناً إنَّ مَالَ المُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آياتهُ زادَتْهُمْ إيمانَهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذينَ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 سَأَمَانَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَلْيُطَاهِرَكُمْ بِهِ وَيُزْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى خُلُو بِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى خُلُو وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يوحى ربك إلى الملائكة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدان ذلك بأنهم ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذابا.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 سنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تُمي عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون.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 ولذي القربا واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرقاء يوم التقل جمعاً والله على كل شيء قدير إذا أنتم بال. عدوته الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لخسنفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُم كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا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 يا قا طلاب والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض نر مر هؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ادَمَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَّ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفق إليكم يوفق إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْتَسَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 انهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك اولئك بعضهم اونياء بعض